بِلَا غَيْرُ مَن يُعِيب الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ هم الذين كفروا بربهم ياذرون هو الذي خلقكم وَأَجَلٌ مُسَمًّى ۚ ثُمَّ إِلَىٰ وهو الله في السماوات وفي الأرض يحلموا <تصفيق> في